saayarat إليه saayaat illay hu How <laughs> I إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ dog that سبحانه ما كان لله أن يتخذ من والد سبحانه, سبحانه فاختلف الأخزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشكل هم وأبصر يوم يأتوننا لكن يظالمون اليوم في ظلال مبين وأَنْتَ مَعَهُمْ That's da -da. ما كان أبون Don't بس <تصفيق> لك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Kali waa apa مِن وَوَهَبَ لَنَا وَ في الكتاب موسى Oh, كتاب إسماعيل واضكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوضع وكان واضكر في الكتاب من ذرية من إذا تطلع علي. me mm -hmm. mm -hmm. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً ضدهم خلق أضعظ لا توتعوشها واتفسو فيها القنزعية. بخلق Oh, <laughs> یا تَاللَّهِ وَلَهُ الْأَمْرُ إِنْ فِيهَا ودق <تصفيق> الله